إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمشه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقة من قرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلو لا إنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروحه وريحه وجننتنا سلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فانجر من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فتبح باسم ربك العظيم